إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائوا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 اجل قريب فاصدقوا واكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون